بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَى تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رب منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا, آمنوا أن نرهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خرق السماوات والأرض في ستة أيام ثم نستوع على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدون إليه نرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجذي الذين آمنوا وعلموا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حليل وعذاب أليم وعلموا ويكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر مورا وقدره منازل لتعلموا عدد السلم والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصل الأعيات لقوم يعلمون إن في احتلال وَالْأَرْضِ مَا هِيَ لَحَوَاتٍ لِقَوْمٍ يتقون